وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ وقضنا انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم عيد المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا ايحسب ال أن يترك سنا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الدكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وتقبلوا تحيات إخوانكم في استوديو صواعق بالرياض